صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام اجمعين صلى الله عليه الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله ألا تخضينا أن أصل من أصلي وأخطى من قالت بنا يا قالت ذلك لك ثم قال أغرية رضي الله عنه أقرأوا المشيئكم فأعزيكم إن توليتم أن تبسلوا في الأرض وتقطعوا رحمكم أقولنا والله سبحانه وتعالى يزيد الخلق ما يشاء كما اخبر سبحانه وتعالى فلما اقترب منه قامت الرحم فقتله اي مسجد معتصم بك من الفضل وفيه أن الرقم تكلمت ومن على الحقيقه ام ان ذلك على سبيل التنفيذ مجاز على ان نقول إنها تكلمت كلام مسموع وفيه أيضا إثبات صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى قال الرحيم ما أي مالك ولو ما كانت الرحيم هذا المحام بك من الفطيعة أي مستوى المعقصب بك من الفطيعة قال سأترضينا أن أصل من وصله ففيه ان جزاء من العام اللهم صل الله متبارك وتعالى كتبت على رسالتي رفاع لما تقدم غيرنا ومن طاعه أفضل طلوعك وفعالك طاعه عنده بلذو سبحانه وتعالى وفيرا ونصر قال هذا يا رحم قال ذلك لك أي ما الدهر فيه الرحم وعجاب فيه الرحم سبحانه من صله من وصلها وقطيع طاعه هذا يوم كبر الله وعظم فضائ ثم طالح <سؤال> الأولى رَضِيَ الله عنه كالقارب الشيء فَهَلْ عصير إن تولي أن تُفْسِدُوا في الْأَرْضِ رب رحمه هذا في جوجهات هذا التسير إن توليكم من الأولاد لأن الحق أي إن صدتهم حقا أولاد صدت هذه الأرحام صغلوا عن وفي تركيكم لمنعت والرجل الثاني من التفسير إذا وليكم أي نوع الجهاد على الأرض وأنستطيع رحمه وفي إنصهار الأرض لله عنه قالوا الرجولة بين القرآن لما أخبر الرواد لله عنه لهذا الحديث سترى به الآية بين قول النبي الله عليه وسلم وبين قول الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باره محمد سلطة عن ابي هريره رضي الله قال أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلا رضا صلى الله عليه وسلم إنني قرأت ولا واحسن اليهم ويسيئون اليهم ويجعلونها تحكم عنهم فان كان كما تقول انما تصفهم وَلَا ولا يزال معك مظهر عليهم فلا كنت على ذلك وهذا احد الازمان في النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر رأى قوته لا يكافئ إحسان إحسان لا يكافئ وفي حرص الصحابة رضي الله عنهم عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وأن نجري لمن ضحر حكم أو شك فيه أو أراضح وأقسم إليه ويسيقون إليه إلا هم يكون ليطفحاً لم يطابعوا الأحسان بالإحسان وسفقوا إنما يطابعون أحسان بغده ويدمع علي وأحلم عنه الجهل والسفق يعني أنهم تسدونه ويسيقون إليه بالأخوال والأحاب ويسيقون بالجهار و احدهم لانه يتحلى بالحلم وهو هو الانام و المقام فلا يقابل الحساب و كان صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث فالحلم قد يكون غريزيا و قد يكون كسبيا بفضل الإمكان أن تتغيحك على حلم وأن نفسك حتى تكتسب هذا الصف هذا كان فيك الصفة في في على صفة الحلم حيث تزيدها الصفة وعني الصفة كان أصارا سجيئا فيك وهذا لا على الله فقال كان كما تقول كأنما تسفرهم الملك والذي هو الرمال المحاصر يحمى عليه ويوضع فيه الخبز فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه الألم الذي يقصر قلوبهم عندما يحسن إليهم يقوم إليهم ويحرموا ويجهلون على صدرهم Yeah, he yeah.